والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعز لهم جنات تجري تحتها الأنحاء. الصالحين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة نردو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم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 إِنَّمَا يَتَوَلَّى عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ